بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأسول به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لك نور.